مع كل مذبحة تجيد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوالح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي مسبيل مع كل ما مذبحت تجيد ود وجوابس والعويل مع كل جروح في جوادق امتي ابدا يسير مع كل تشريد لشعب صار جردا بالطبول ياتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير كيف السبيل إلى الخليل إلى المثالة والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل لا تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تقولنا أين العقود <تصفيق> شربوا دماءي من عروق نخب سلمهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعاء حدت الدردنيل مرمى حصا عنكم أري حال لا تد فلمست قلب محدفي وهتفت من قلب عليل قلب مليء بالأسى وحديث مأساتي يطول فسمعته آيات قرآني جميل حددته عن قصتي التحرير جيلا بعد جيلا ووقفت في حطين أقصيرا فزهرة امل النبي ورايت في جالوت ما اني بها تضرب الدم بكتايب الايمان بكتايب الايمان بكتايب الايمان بكتايب نمضي كتائبنا مع الفجر المجلجر بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخلي هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول هذا السبيل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 bu bo'lmoq towilana